لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الله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 وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات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 من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبي بالرحمات اللهم وافسح له في قبره مد بصره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب اللهم ومن كان منهم حيا فأطل في عمره واحسن وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا دللته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التوار الرحيم، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا وإلهنا وسيّد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى كاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قدمت لكم من موقع تي